فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلام أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي